عذاب الله شديد و م ن ا ل ن ا س من ي ج ا د ل ف ي ا ل ل ه بغير ع ل م و ي ت ب ع ك ل ا س ط ا م ي د كتب ع ل ي ه أنه من وتولاه فانه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم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 ونقر ُِ في الارحام ما نشاء َُ الى َ أ َ ج َ ل مسما ََُّ ثم َُّ نخرجكم ُُُِْْ طفلا ِْ ثم َُّ لتبلغوا ََُِْ ش ُ د َّ ك ُ م ْ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 وأنبتت م ن ك ل زوج ب ه ي ج ذ ل ك ب أ ن ا ل ل ه هو ا ل ح ق وأنه ي ح ي ي ا ل م و وأنه ت ى ع ل ى كل ش ي ء قدير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 َدْعُوا دُونِ الْبَعِيدُ َدْعُوا يَنْفَعُهُ نَفْعِهُ وَمَا هُوَ الْمَوْلَى اللَّهِ مَا لَا ما لَا الضَّلَالُ مِن لَمَنْ مِن ذَلِكَ لَبِئْسَ يَضُرُّهُ ضَرُّهُ أَقَرَضُ ب「よし!」 العشير إن الله يدخل الذين يدخل إن آ م ن و ا و ع م و ا ا ل ص ا ا ل ح ت ج ن ا ت ت ج ر ي من ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر إن ا ل ل ه يفعل م ا ي ر ي د من يظن أن ل م و س ص ر ه ا ل ل ل ه في ا د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ف ل ي م د بسبب إ ل ى ا ل س م ا ء ث م ل ي ق ط ع ف ل ي ظ ه 「そんなに大きな声をかけたら」 والصابئين والنصارى ا ل م ج و س و ا ل ذ ي ن أ ش ر ع و ا إ ن ا ل ل ه ي ف ص ل بينهم ي و م ا ل ق ي ا م ة إن ا ل ل ه على كل ش ي ء ش ه ي د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 وكثير ََِ حق ََّ عليه ََِْ العذاب ََْ ومن َ يهن ِ الله َُّ فما ََ له َُ من ِْ مكر ُِْ م ٍ إ ِ ن َّ الله ََّ يفعل ََُْ ما َ يشاء ََُ هذان ََِ خصمان َِْ اختصموا ََُْ في ِ ربهم َِِْ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 よく見えてくれている方がいらっしゃるように見えてくれている方がいらっしゃるように見えてくれている方がいらっしゃるように見えてくれている方がいら موسوعه ن ا ل ق النابلسي الحميد إ ل ذ ي ويصدون ن كفروا للعلوم ا الاسلاميه ل ن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ح ا د ب ظ ل م من نذقه ذ ع ا ب أ ل ي م واذ َ بوانا ََ ل ِ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ مكان َََ البيت َِْْ أ َ لا َّ تشرك ُِْْ بي شيئا َْ و َ ط َ ه ِّ ا ْ ب َ ي ْ ت َ للطائفين َِِ والقائمين َََِِْ والركع َ السجود ُُِّ وَأَذِّنْ فِنْ موسوعه النابلسي م ويذكروا للعلوم الاسلاميه ع م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 موسوعه ش ر ك ي ن به م ن ي ا ل ل ه ف ك أ ن م ا خر من ا ل س م ا ء فتخطفه ي للعلوم تهوي ب الاسلاميه ر ي ح ف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 البيت موسوعه ا ل ن ا ب ل ي ذ ك ر ا س م ا للعلوم ه ا ل أ ع ا م ف إ ل ه ا م ل ه وبشر المخبتين الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما ا موسوعه ا ل ن ا ينفقون ا ل س ي ل ج ع ل ن ا ه ا ل ك م من ش ع ا ئ ر ا ل ل ل ه ك م ف ي ه ا خير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 الذين أ خ ر ج و ا م ن د ي ا ر ه م ب غ ي ر حق إ ل ا س ي ق و ل ا ربنا ل ع ل و ل ا ل ا س ل ا ل ل ه ا ل ن ا س بعضهم ببعض لهدمت ص و ا م ع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي الله الله ينصره عزيز من إن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 وعاد و موسى د مدين وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب و إبراهيم م ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكير فكأين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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و إ ن يوما عند ربك كالف س ن ة مما تعدون وتأين من أ م ل ي ت لها و ه ي ظالمة ثم أ خ ذ ت ه ا و إ ل ي ا ل م ص ي ر ق ل يا أ ي ه ا ا ل ن ا س إنما أنا ل ك م مبين نذير ف ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ولكنهم لا ي م ك ر ه م ان يكونوا قد افضلوا بانهم يمكنهم ان يكونوا قد افضلوا ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى, إلا إذا تمنى ألقى أمنيته الشيطان في فينفر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 م و ذ ي ن ه ا ج ر و ا في س ي ل ل ه ثم ق ت ل و أو م الاسلاميه ت و ا ي ر ز ق ن ه م ل ل ه رزقا ح ن وإن ا ا ل لهو ه خير ل ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إِنَّ الله ل ع ف و غ ف و ر ذلك ب أ ن ا ل ل ه ي و ل ا ل ل ي ل في النهار و ي ل ج ا ل ن ه ا ر في ا ل ل ل ي وأن ا ل ل ه س م ي ع بصير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 الأرض م خ ض ر و إن ا ل ل لطيف ه خ ب ي ر ل ه ما ف ي ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض وإن ا ل ل ه لهو ا ل ل غ ن ي ا ح م ي د ألم تر أن ل ل تر ا ه سخر لكم والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه إ ن الله بالناس ل ر ؤ و ف رحيم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 م و س و ع و ا إ ل ى ر ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ت ع م ل و ن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 م ي س ي ر و ي ع ب د دون و ن من ا ل ل ه م ا ل م ي ن ز ل ب ه س ل ط ا ا ن وما ل ي س ل ه م به ع ل م و م ا ل ل ظ ا ل م ي ن م ن ن ص ي ه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 النار ع د ه ا الله الذين كفروا وبئس المصير يا أ ي ه ا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إ ن الذين تدعون من دون الله لهم ذبابه ولو اجتمعوا له و إ ن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب و ا ل م ط ل و ب ما ق د ر الله حق قدره إ ن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس إ ن الله سميع بصير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 وجاهدوا في الله حق جهاد هو ه اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم إ ب ر ا ه ي م هو سماكم المسلمين من